بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماوات فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا الكواكب تثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا إنسان ما غرّك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين, كراما كاتبين يعلمون, ما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوُنَّهَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْلَوُنَّهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايِبِينَ وما هم عنها لغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك